بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنزل يُنذِرُ بِهِ وَذِكْرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم من رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ وَكَم قرية أهلكناها فجاءها بأسنا, بياتا فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا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 وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَدَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَا قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة اسددوا لآدم فسددوا إلا إبليس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 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن ألمانهم وعن شمائلهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مدحورا لمن تبعك منهم لأم جهنم منكم أدمعين ويا أدمشق أنتم وزوجك الجنة فكلا من, حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه مِنَ فتكونا من الظالمين فَوَسْمُوْا تَلَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا غُورِي عَنْهُمَا مِنْ سُوءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلَّا أَن تَكُونَا إلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما باق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُكُما عَن تِلْكُمَ وَأَقُلَكُمَا وَأَقُلْ لَكُما, وأقول لكما إن الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبقوا بعضكم لبعض عدو ولكم في, الأرض مستقر ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خيب ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما, ليريهما سوئاتهما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 انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرقوا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 ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا, لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم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 وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا قَالِبُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُم نَصِيبُهُم مِا الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جاء يَتَوَفَّونَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ قال ادخلوا في امم قد دخلت من قبلكم من الجن والانس قد دخلت من قبلكم من كلما دخلت امه لعنت اختها حتى إذا اداركوا فيها دمي، قالت أخرىهم لأولهم، قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلونا، فأتىهم عذابا، فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لا تعلمون وقالت اولىهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياق، وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مياد ومن سوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نَفْسًا إلا وسعها أولئك, أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُ هُلْدَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عمدا وهم بالآخرة, وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يقمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النار وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ مع القوم الظالمين رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا لَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا نسوا لقاء كَمَا هذا وما يَوْمِهِمْ هَذَا كَمَا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 أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم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 أتدادلونني في أسماء إن سميتمها أنتم وأباؤكم في أسماء سميتمها فانتظروا اني معكم من المنتظرين فانجينا هو الذين معه برحمه منا برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا باياتنا وما كانوا مؤمنين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 فَدَعُوهَا تَأْكُلُ فِي ظِلِّ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُؤْءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ وَبَوَّأْتُمْ فِي الْأَرْضِ تتخذون مِنْ سهولها قصورا وتنحتون الجبال مِنْ فاذكروا لِهَا الله ولا الْجِبَالَ في فَذَكُو مفسدين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 وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا تُحِبُّنَا النَّصِيحِينَ وَالوَّطَنِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِكَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الرِّدَاءَ لَتَهْوَتَمْ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إلا أن قالوا أخرجوهم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 والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولوكم ما كارهين قد اترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ الله منها وما يكون لنا إلا إن يشاء إلا إن الله ربنا وتعرب ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وَأَنْ تَخَيْرٌ فَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا لَئِنِ اتَّبَعْتُم شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ فَأَخَذَتْهُمْ وَجَفَتْ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ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 حسن حتى عفوا عفو وقالوا قد مس أباد أنظر السراء فأخذناهم بغته فأخذناهم وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى ان يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى ناضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسمون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أقبناهم أن لو نشاء أخبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يثمرون تلك القرى مِنْ عليك من أنبائها ولقد جاء من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكفيهم من عهد وان وجدنا أكثرهم لفاتقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئ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 ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا, إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أَرْضِكُمْ فماذا تَأْمُرُونَ قالوا أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة في قالوا إن لنا لأدرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي إما إما أن تلقى إما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعينا ماس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عطاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أسرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَدْلٍ هُمْ بَالِغُوا إِلَى أَدْلٍ هُمْ بَالِغُوا إِذَا هُمْ يَكُثُونَ فَتَقَنَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعثون مشارق الأرض ومغاربها التي بارثنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما خبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون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 دَبَّرَ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات, ربه فتم ميقات ربه أَرْبَعِينَ لَيْلَةً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 قال يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الواح من كل شيء موعظة وتفصيلا, لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاتقين سأطرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق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 السبيلا اتخذوه كانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئلا من يوحنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعديتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس أخيه يجره اليه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 ان الذين اتخذوا العدل سينالهم غضب من ربهم وذلة في, وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا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 واختار موسى قَوْمَهُ سبعين رَجُلًا لميقاتنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُم رَجْفَةٌ قَالَ رَبِّ لَوْ شئت أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنِّي قَالَ رَبِّ لَوْ السفهاء أَهْلَكْتَهُمْ من قَبْلُ إن هي إلا فتنتك تُضِلُّ بها من تشاء وتهدي من تشاء أَنْتَ ولينا فغفر لنا وَأَنْتَ خَيْرُ خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا وَفِي وفي الآخرة إنا هدنا إلي قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فتأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الهني الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنديل في التوراة والإنديل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات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 فأن اضرب بعطاك الحجر فانبجتت, فانبجتت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم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 وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بِمَا كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاتئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض من منهم الصالحون ومنهم دون ذلك منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم قلوب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 وأشهدهم على أنفسهم ألشت بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آبا وكنا بعدهم من بعدهم, بعدهم فَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نفصل الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ واتل عليهم النَّبَأَ الذي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ مِنْهَا فَأَسْبَعُهُ الشَّيْطَانُ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 ولقد ذرَأنا لجهنم كثيرا من البِنّ والقَسِّ لهم قلوب لا يفقهون بها، لا ولهم أعينٌ لا يبصرون بها، ولهم آذانٌ لا يسمعون بها. هؤلاء ككلٌ عام بل هم أضل.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 والذين كذبوا بآياتنا سنستدربهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا نذير مبين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 يسألونك كأنك عفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو بَلَسْتَ صَوْتُ مِنَ الْخَيْرِ وما السوء إن أنا إِلَّا نَذِيرٌ وَمُنذِرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا مِنْهَا فَلَمَّا تَوَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَوَ الله رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا دَعَلَا لَهُ ثَركًا آتِينَا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 فدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فيستديبونكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآطال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون